بسم الله الرحمن الرحيم حمين عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 مَتَاً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَفَاللهُ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 لبس قر الرزق لما يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما رصع به نوح والذي أوحينا إليه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 وإليه المصير والذين يحجبون في الله من بعد مستجيبة له حجتهم ذاحرة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 119. ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم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 وما عند الله طير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 وَتَرَضَّعَ لِمِنَ الَّمَّ وَأَوَلَّ ذَٰلِكُمْ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الْضُلْ يَعْظُرُونَ مِنْ طَوْفٍ خَفِيٍّ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 إنه عليم قدير وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من رائح جاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء.